Alaini, la tabkin, ya alaini, ya alaini Kithra alibka, ya alaini, jarao, haitifuunik Ya alaini, la tabkin, ya alaini, ya alaini Kithra alibka, ya alaini, jarao, حنا على المكتوب بالحي اللي راضي وما قد المولى علينا يكون حنا على المكتوب بالحي اللي راضي xraie wan a forgot elo طعم الوقت في فعد الاثنين قفت مراكبهم بعد ما رعوني يا, يا حمي طعم الوقت في فعد الاثنين قفت مراكبهم بعد Zah referredi unda ironderi wird Ni Kelleya unda diri vaidei Torka olin